قَالُوا نَقصُوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاوف لنا وارحمنا وان انت خير الراحمين فاتخذتم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 إِلَّا بِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ومن يدع مع الله إلها آقا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين